بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من رب ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون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 وَنَجَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَمْ أن قالوا إِنَّا كنا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُسِيلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ مُوسَىٰ فَلَنَقُصَّ قَنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ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 اَتْمَاوَزِينُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا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 ولقد خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثم قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا اسجدوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا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 قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أوعيتني لا لهم صراطك المستقيم.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 قال خرج منها مذو محمد حورة لمن تبعك منهم لأم لأم نجهن منكم أجمعين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 فوسسألهما الشيطان ليُبدي لهما ما هو ريع عنهما من سوءاتهما وقال ما ناكما وقال أحبكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فلماذا قشَّرَتَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوَأَتُهُ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِوَرَكِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُ مَا وَمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ He said, Lord, we have forgiven ourselves, and if you are not forgiven وَرَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُشْتَقَرُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي ادم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ يٰبَنِي اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ شيطانك ما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا مَا, لباسه ما, ليريه ما سَوَّاهُما إِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون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 سَبُونَ انَّهُمْ مُكْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ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 دنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون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 إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله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 قال دخلوا في أمة من قد خلت من قبلكم حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم رب بنا هؤلاء ظللون فأتيم عذبا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا هُسْعَ هَا أَصْحَابُ الْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 أَذِيَ لَوْلاَ أَنْهَذَنَ اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُ أَنْتِ الْجَنَّةُ أُورِثُونَ ثمها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق قُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَعْنَتِ اللَّهَ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُم مَّحْجَابٌ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا رب ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما أعلمنا جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى أصحاب سَابُمَّ نَارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن أَفِيضَ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ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 فاليوم يوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ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 يُسِلُّ لَيْلًا غَارِطَ لُبُهُ حَسِيسًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين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 كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 على الملأ من قوم إن لنا راكفين ظلا مبين قال يا قوم ليس في ظلالت ولكنني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 كَذَّبُوا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا سستكون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين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 عجبتهم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليُذركم والقرؤ إذ جعلكم خلفاء ذِق قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ بَسَطًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أجئ تنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فإن بما تعذن إن كنت من الصادقين.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 وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين أنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 بكم. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأ هُذَا كِتَابٌ مّعْثُورٌ أَلِيمٌ وَالْقُرْآنُ إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُم فِي الْأَرْضِ تَ تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ كافرون، فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة رب وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْ تون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا الرجال شهوة من دون النساء. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ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 ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين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 وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وان كان طائفة منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى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 الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 وَالْوَاءَ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَمَّا أَنَّ أَهْلَ آمَنُوا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 بأسنا رحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون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 تكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية ف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 يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما فأن نكون نحن الملقين قال ألكوا فلما ألقوا سحروا أَعْيُنَ الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألك عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوه هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر. ما كرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون. لا ونطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى رب بنا مقلوبون وما تنقم منا إلا أن آمن بآيات ربنا لما جاءتنا. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفْأَنَا مُسْلِمِينَ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفهم إدُو في الأرض وَيَذَرَكَ وَآلِهَكَ قَالَ سَأَنُقَتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيِّنِ سَأَهُمْ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرٌ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 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءت هم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاكلون ما به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع قدم آيات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.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 أتعن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ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 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة رب بِكَ رَحُسْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبع ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وَلَا أُغَيِّرُ اللَّهَ الَّذِي أَضْرَىكُمْ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 مَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَة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 بُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكْنَ وَخَرَمُ سَعِيقَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَانُ الْمُؤْمِنِينَ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 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلَ لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سَأُرِيكُمْ دار الفاسقين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 اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجداً جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سكط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 وَأَلْقَى الألواح وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ جُرُوهُ إلَيْهِ قَالَ بَنَاءُمَا إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ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 وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن رب بك من بعدها لغفور رحيم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 سَأَرَمُوسَ قَوْمُهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِقَاطِنَهُ فَلَمَّا أَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا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 أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدين في الدنيا حسنات وفي الآخرة إن هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتقون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 اتْبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي اغِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعذلون وقطعناه اثنتين عشرة أسباطاً أمماً وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه ثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى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 سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فَأَرْسَلْنَا عليهم رجزا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون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 جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنون أنه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 أَن تقولوا يوم القيامه إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنا نَمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَٱذْ لُعِىَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنْسَلَخُوا۟ مِنْهَا فَٱتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَٰوِينَ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 هو يلهذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون مَثَلًا القوم الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ من يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ المهتدي ومن يضلل فَأُولَئِكَ هم الخاسرون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 وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وَأُمْلِي لهم إن كيدي متين أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُون قَدْ قَدْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طويانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بغته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 عَنْ وَلَا ضَرَّ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَنْ تَكُونَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ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 فَلَمَّا تَرُشَّا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَسْقَلَ الدَّعَاءُ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحَ الْنَّكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 إِنَّ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 قل دعو شركاءكم ثم كي دون فلا تنظرون إن ولي الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 تَقَوِّ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم بِصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثُ مَا لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ ربي بكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأصِلوا لعلكم ترحمون.